ما أفاء الله على رسله من أهل القراف لله ولرسول ولذ القربة واليتامى ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء.